إنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك بك كلا بل تكذبون بالدين. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا ادراكما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اذل لله